مع كل مذبحه تجد ولا جواب مع كل مذبحة تجد لا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوانح امتي ابدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول ياتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل ما السبيل ما السبيل, ما السبيل, ما السبيل, ما السبيل, ما السبيل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 صديق من بلادي السبيل كيف السبيل إلى كرامتنا إلى المجد الاثيل كيف السبيل إلى الخليل إلى المثلث والجليل كيف السبيل لحرق غرقدهم وإن بات النخيل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 تبقى شعارات الصمود سليمة وأنا القتيل تبقى شعارات الصمود تقولنا أين العقول لا تنصحني بالركون لكل ما نسو من هزيم شربوا دمائي من عروقي نخب سالمهم الذليل رسموا طريق القدس من صنعاء حتى الدردنيل مرمى الحصى عنكم أريحى لا تدور ألف ميل فلمست قلب محدثي وهتفت من قلب عليل قلب مليء بالأسى وحديث ما يطول أسمعته آيات قرآني بترتين جميل مصة التحرير جيلا بعد جيل ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبي ورأيت في جالوت ماء النين يبتلع المغلوم بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان, بكتائب الإيمان Begatay bill di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 درب طويل مع, أنه درب طويل مع أنه درب طويل كان معكم في الإنشاد أبو عاصم ومن الهندسة الصوتية والتقديم إبراهيم دبيان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته